بسم على آله وصحبه وسلمة عليهم الحمد. شرّوا الله الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمد عبد الله رضي الله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدى مدين محمد, محمد صلى الله عليه وسلم وشرّ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل غدارة في كذب قمنا بحول الله وقوته الى الباب الثاني ابواب كتاب الصلاه من العده لشرح العمده على الاله امام مجدل احمد بن رحمه الله عز وجل باب الساعات التي نهي عن الصلاه فيها باب الساعات التي نهي عن الصلاه فيها نشرح فطرات في في المتن اولا ثم يفتح الله عز وجل بالشرح عندنا باب الساعات عن التي وهي قناه بعد ان حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى تبتعد قيدها لعينا قيامها حتى تجول وبعد العصر حتى تغيب الشمس غروب وإلى المغرب حتى تغرب في هذه الساعات التي لا يقضي فيها تطوعا إلا في, زماعة في بعد جماعة الى اقليم اللهم اسعدي القوافي بعد الصلاة على النبي فواتي السنة المواقيت التي وقتين منها وهما بعد, بعد, بعد, وهم بعد الفجر وبعد العصر ويدوز الضوء المنظوفات ورجع ثاني الطواف بعده والصلاه تعلم الناس ضوء اكمل ورجع على الجنازة وقضاء السنة الرواتب التي وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر ويدوز الضوء المنظوفات نعم استنفت باب السعاد التي نمي عن الصلاة فيها طبعا من المعلمة من معرفة مقصد الشائع في ربط المكلف بباب العبادة ربطا لا ملالة فيه ولا سآمن أن الله سبحانه وتعالى برحمته ومنه وكرمه جعل من كل فريضة مما يتقرر إلى الله عز وجل بها جعل منها أو جعل لها نافلة من جنسها فكما أنه فرض الصلوات المكتوبة وجعل من جنس هذه الصلوات نوافل وتطوعات ينشط بها العبد ويزال تقربا إلى ربه سبحانه تعالى كذا الصلاة في جماعة شرع له أيضا التراويح في جماعة وكذا الصيام في رمضان شرع له التنفل الاثنين والخميس وسائر أيام النفل وأيضا في الزكاة والجهاد وطلب العلم وسائر العبادات المفروضة جعل الله عز وجل من كل عبادة مفروضة عبادة من جنسها يتمثل ويتطوع بها وفي ذلك فليتناك في المتناكس إلا أن الشرع الحنيف لم يترك العنان لصاحبه يتعبد كيف يشاء ويصلي وقت ما شاء وإنما قيد هذا التخرر لله سبحانه وتعالى بجملة من الضوابط نتناول طرفا منها, نتناول طرفا منها من خلال ما لها الله عز وجل عنه رسوله في هذه الأوقات أو بعض هذه الأوقات ومهو تحييفه المسألة من الناحية الفقيرة والرادع من أقوال العلماء ما شاء الله. يقول باب الساعات الذي بينهما عن الصلاة فيها. الساعة تجمع ساعة والمبصورة فيها وحدة الوقت بغض النظر عن كمياتها بالدقائق أو نحو ذلك. قال وهي غلص يعني على تقسيم حنابلة. بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد وحنه. طبعا نحن نقول قيد ررح إن هذا هو نقطة الصحيح وطبعا من الأخطار المتتشية لدى النطيقين العراضية يقول قيد ررح لا قيد ررح قيد ررحين قيد ميل قيد ميلين قيد ميلي شدرين قيد إذراع يعني من قدار أو لحوة حتى تتشع الشمس قيد ررح وعند قيامها عند قيام الشمس حتى تدور عند قيامها في كبد السماء واستوائها حتى يكون محصرة الظلي لا طول له عند خطوط الاستواء وما حذا وإذا تضيفت بالغروب حتى تغرب تضيفت أيمانا عند الإحمرار الشديد ونحوها والأقص فيها حديث أي الأقص في هذه الأوقات الخمس أحد منها معروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاد عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس والحديث متفق عليه وعن أبي شعيل الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتبع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس متفق عليه MPH وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدأ حادب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حادب الشمس فأخر الصلاة حتى تزيد وله أي مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال صلاة ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهنا أو أن نقبر فيهن موتانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن نهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس باذرة حتى تتفع وحين يقوم قائم الظهيرة يعني مننا نعمى خيلولة من المسلمين ينام قبل الضغر بقليل ويستيقظ الشعلان بسرعة الظهر عند اتواء الضغر بالرنح قال وإذا قام قائم الظهيرة حتى تميل أو قيد قائم الظهيرة والشمس إلى السور في كل السماح حتى تميل يعني تزول إلى جهة النزول بعد الارتفاع وحين تتضييب الشمس للغروب حتى تغرب وكل ما قرأت حديث أو حديث صحيح مسألة يقول في هذه الساعات لا يجوز أن يصلي فيها تفوعا بذلك إلا إعادة الجمع إذا أقيمت وهو في المسجد تحس فيه ها هل في جماعة تقامها في, في المسجد قبل الزوال او عند الزوال هذا لديك بل انما ترك خلال الفجر وقد صلىها وهو في المسجد ثم عيدة الجماعة في المسجد وقد صلى مخردا فيصلي مع الجماعة مرة اخرى العصر في مسجد قد صلى فيه مساجدا او صلى في مسجد اهله ثم اتى مسجد جماعة وقد اقاموا الصلاة يصلي معهم ولا حرد فيها فستثناه يقول إلا إحادة الزماعة تلاء قيمة هو في المسجد وكان قد صلى له لما روى جامير الجزيم عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبه فصليت معه صلاة فجري فلما قضى صلاته إذا هو بردولين في آخر القوم لن يصلي معه صلى الله عليه وسلم فقال ما منعكما أن تصلي معنا فقال يا رسول الله صلينا في حالنا. صلينا في رحلنا في خيرنا، فقال لا تفعل إذا صليتما في رحليكما ثم أتيتما مسجد تجيل جماعة فصليا معهم فإنها لك ما نفلا فإنها لك ما وهذا الحديث في الصحيح وروى الأثر وروى التلزيو وروضه إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام تدصلي معه فإنها له نفلا والضمير عائد على من أدرك مع الإمام ليس ما صلى لوحده وقال حديث حسن صحيح وهذا بعمومه دليل على جواز الإعادة على الإطلاق في كل صلاة دليل على جواز الإعادة على الإطلاق في كل صلاة يعني من الصلاة هذين على الدليل تنفذ أما أن يعيد الصلاة على قصد التقرب للفرد بعد أن أداه هذا ليس من دين النبي بل قد جاء النهل عنه مصرحا كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نها أن تصلّى صلاة في يوم مرتين، وفي لفظ لا تصلّي صلاة في يوم مرتين. يقول مسألة ورجع تي الصلاة. لما رأى جبريل بن مطفئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناس لا تمنه أحد طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من الليل أو نهار رأته النبي وقال حديث صحيح وهو عام. أي لا خصوصة في أي ساعات من الليل أو نهار يعني يشمل أوقات النهي أيضا مثله قال والصلاة على الجنادة يعني مما يستثنى من هذا النهي الصلاة على الجنادة قال ولا خلاف فيها قال ابن المنزد إنها تصلى في وقت النهي إنما النهي جاء في حديث في ستة قال نهانا أن نصلي فيهن نهي نفس المطلق أو أن نقبر فيهن موكان أما الصلاة على الميت وبعدين يأخر بعد ذلك فلن يكون أو فلن يكون متكبا للنحي مثالة وقضاء السنم الرواب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر لما روى قيس بن فهد أو ابن فهد لما روى قهن قيس بن فهد, فهد. لعلها دي قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين فجري بعد صلاة الصبح فقال مهتان ركعتان يا قل قلت يا رسول الله لم أكن صليت ركعتين فجري فهما هاتان فسكت صلى الله عليه وسلم صحر الألمين صحيح سنة بن أود وصحيح سنة بن إدماز صلى الله عليه وسلم دمين على الجوانب لأنه لا يقر على الخطأ لأنه لا يقر على الخطأ معلوم أن تنفى صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنحاء إما نص لقول وإما فعل لخاصة لأول عامة الأمة على سبيل التدين والتشريع وإما أن يكون إفرارا منه لفعل غيره صلى الله عليه وسلم أو لقول قولي هذا الرجل رواه أحمد الحديث المجدون رواه أحمد وأبو داود وقال إثناله ليس بمتصر محمد إبراهيم لم يسمع من قل إلا أنه به بشواهده ورأمطين عن أمي سلم تقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيتهم يصليهما ثم رأيتهم يصليهما يعني الأفضل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. وقال يا بنت أبي أمية أتاني أناس من عد الحيل من ورد عد الحيل يعني من قومهم يعني بالإسلام من قومهم. فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان كان سالته ما هاتان الركعتين اللتين تصليان بعد العصر ولم تكن قبله وكان نبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل شيئا اثبته يعني حصل ان هو قضى مره ما بعد بعد كل صلاه عصر يصلي من منه صلى الله عليه فقال يا بنت ابي اميه اتاني هناك من عبد القيس الاعلان من قومين فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان والحديث أهرده البقري ومسلم في صحيحينا ولأن لهما سببا فجازت في وقت النهي كركعتين طوال ولأن لهما سببا اللي هو إيه؟ أنهما من السرن النظرات التي من عادتي أن يحاضر عليها قال مسألة ويجوز قضاء الفوائف المفروضات في جميع الأوقات بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نتيها فليصلها إذا ذكرها وفي رواة لا تخصارت لها إلا ذلك وفي حديث ألي ختاجة قال إنما التفريص على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى أو وقت الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه, حين ينتبه لها ولأنه وقت نهي فجاز فيه قضاء الثوائت كالوقتين فإذا فإن من خالف فيها سلم في وقتين وقال في ثلاثة أو سلم في وقتين سلم في وقتين وقال في ثلاثة وهي المذكورة في حديث رقبة ابن عامر إلا عصر يومه فإنه سلم أن يصليها قبل غروب الشمس هذه المسألة تتعلق بمسألة القضاء أو صلاة الأوقات المنهية عنها وجمهور أهل العلم, المنهي عنها أهل العلم على أن الأوقات المنهي عنها ثلاثة أوقات جمهور أهل العلم على أن الأوقات المنهي عنها ثلاثة أوقات وقت في أول النهار من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس عند الجمهور يعدون وقتاً واحداً وقت من النهار وهو إذا استقل الظل بالرنح أو قام القائمة الضهيرة اللي هو عند قبل دوال الشمس بلقائق معدودة والوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وهذا يعده الجمهور وقتاً واحداً فأصبح التقسيم عند الجمهور بثلاثة أوقات على تقسيم الحناليلة لو يقسمونها خمسة هذه الثلاثة إلا أنهم يجدئون الأول إلى جزئين والثال فتحصل من هذه الأوقات المعنى عنها ثلاثة أوقات وقت بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ووقت إذا بدى حاجب الشمس إلى أن تتقر صالعة أو ترتجع بيضاء ثم بعد ذلك وقت منتصف اللي هو نفس الوقت الواحد هو و هو مشترك بين الحنبيل وبين الجمهور ثم بعد ذلك وقت بعد صلاة عصر نفسه بعد صلاة عصر نفسه ثم بعد ذلك من استقرار الشمس او احنا راريها الى الغروب يبقى كده محصولة الوقات عند الحنبلة خمس اوقات يعدون الثلاثة التي في الاطراق يلوه بعد بدو حاجد للشمس الى ان تتفع وقت تحريم. استقرار الظل بالرنح وقت تحريم. احنا رار الشمس وتضيفها للغروب الى ان تغرب وقت تحريم. وابتالي الكراهة بعد صلاة فل نفسه الى طلوع الشمس وبعد صلاة عصر نفسه الى غروب الشمس إلى احترار الشمس أو احمرارها إلى احترار الشمس أو احترارها تمام؟ تبقوا وقت التحريم على بعض الوقت المذهب لا يصلي فيها أي شيء لا يصلي فيها أي شيء إلا المقضيات اللي هي كالفرائض المنسية لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصل لها متى ذكرها واضح الأمر وأيضا صلاة الجنادة لأنها مستثنة بالإجماع كما ذكر أثناء الشرح تبقى بقية الصلاوات ذات الأسباب تبقى بخير في صلاة دواك الأسباب العلماء يختلفون في هذا اختلافا كثيرا وأشهر الأقوال في هذه المسألة وأحضار بالأدلة مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ورواكي مذهب أحمد تواثق ما عليه الشافعية في الجملة إلا خلاف بعض التفاصيل أن كل صلاة ذات سبب كل صلاة ذات سبب فإنه يجوز قضاؤها بلا كراهة في هذه الأسباب إنما الكراهة تستقر على ما أجمع عليه وهو النفل المطلق بإحنا عندنا جزء متفق على جواده بالامتحناء وجزء متفق على الكراهه فيه وجزء موضع خلاف. بقى متفق على ايه؟ على الجنائي وعلى قضاء الفراء في هذه الأوقات كلها تمام ومتفق على كراهه النفس المطلق في هذه الأوقات كلها ثم اختلفوا في الصلاة دوات السبب فمنهم من منعهد حقا بالممنوع ومنهم من أجازها بلا تفصيل ومنهم من فصّل في المسألة وأشبه الأقوال بالدليل إن مذهب الشفية رحمه الله تعالى وما وثقه من الولايات المذاهب الأخرى وأقوال عيمة المذاهب المتقدمة على أنه يستثنى كل صلاة ذات سبب ما فيه؟ في ذلك ركطيت نحية المسجد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال حديثني لأرض عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك قدام في الجنة قال يا رسول الله ما أحزفت قط حتى توضعت وما توضعت وضوءا إلا صليت لي ركعتين في الرواية إلا صليت ما شاء الله لي أن أصلي يبقى تحييز المسجد ومعلوم أن الإنسان يدخل إلى المسجد بغير الدخول للدخول والفروض فقد يتحيل الإنسان بعض الأوقات وقد يأتي هكذا عربا من غير ترتيب فإذا ما دخل المسجد فلا يجلس حتى في أوقات النهي الصريحة وشهد ذلك حديث ثلاثة القطة ثاني. انه دخل الى المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ومعروف ان هذا الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الزواج لان النبي كان يخطب الجمعة قبل الزواج فلاقل السليف فجلس فقال الله صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما ثم عادت قائلا اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعته أما حديث إذا فعل الإمام المنبر إذا ركب الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلم فإذا حديث الله رأس له ولكنه حديث باطل مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى تعيث المسجد ولو في أوقات التحيل على قصصين الحسابين ثانيا ركعتين وضوء أيضا من الصلاة التي لها سبب كما ذكر بلاد وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا عدتوا من المسجد فلا يجلد حتى يصلي ركعتين لما كده عندنا حديث بلاد وحديث ذريك الخطفاني وغيره من أصحاب النبي في تحية المسجد ولو في أوقاته أنه ولو في أثناء قصبة الجمعة التي أوجد الله الاستماع إليها واضح الأمر حتى إن بعض الفقهاء من الظاهرية قالوا بإيه بوجوب تحية المسجد لنفس هذه الحديث لكن الذي عليه الأكثرون بل حكاه الحاجر المحاجر وغيره إجماعا من اتفاق الفقهاء أن تحية المسجد سنة منتحدث قال وقد صرح علي بعدم نجوه علي دود الظاهر ثانياً، صلاة لا الكسوف غالباً لا تأتي في وقت النهار، الكسوف لا تأتي في وقت النهار غالباً، إلا أنها قد تتفاول إلى وقت النهار، إنما ابتداءا الكسوف لا يكون إلا في واضح النهار، آه من قبيل إن صلاة الظهر تفعيلاً غالباً لا يكون إلا في شدة الإِحرام، نعم، وإلا فالكسوف يعني ترده في ثوانيه بكتفية أو أنها سنة، وأفسرون على أنها سنة مستحبة، مستحب الاستماع لها كما ذكرنا في باب هذا الإِنوار. أو باب صلاة التطوع وأيضا صلاة التوبة بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما من مسلم أبي بكر عند أحمد المسند وغيره وصحر شيخ الألبان ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يقوم فتوبع ويصلي ركعتين إلا غفر الله له ذنبه ذات إلا غفر الله له ذنبه ذات وطبع السلم مش حيث من دلساعة ولا من التوقيت حيث مبتول يال الذنب يتوبع ويصلي ركعتين قال وقضاء الخوائف نعم يعني خاصة في الفوائل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن سواتي أو فيها, فيها تقودنا إلى مدنة وهي هل يجوز قضاء الفوائد المتروكة عمدا أكثر من المنزقها بل هذا مذهب مشهور ماذا بالألم الأربعة بل حكاه بعضهم يعني بغير خلاف أنه يجب قضاء الفوائد المتروكة عمدا دليلهم أن هذا واجب في الذن لا يبرع إلا بأدائه أو بقضاءه وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب القضاء على المعذور فمن لا عذر له من باب أولى وأولى ونحى الظاهرية ونحى نحو شيخ الثامن الثانية رحمه الله تعالى أنه لا تقضى المتروكة عمدا حتى يقل جوابتها وانتصر آه في حجم أي منكثار في كتابه المحلة في بحث طويل النساء فليرادع في, في هذا الموضوع لعلى الأشمد الصواب قول الظاهرية وانتصار شيخ الثامن القولين في هذه المثالة أنه لا يجب فضاء الثوائد بل لا يشرع قضاء السوائت من المفروضات المتروكة عنده. أما ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فلا فليصلها متذكرها. فهذا قياس مع الفهم. كيف يقصو من, من له عذر على من لا عذر له؟ كيف يقصو من له عذر على من لا عذر له أو من لا عذر له على من له عذر؟ هذا قياس مع معنى. صلاة الاستجابة إذا يعني كان الوقت ملحا ولا. حين تلاود تأجيلها وكان الوقت وقتنا فلا بعث من صلاة عليهم في هذا الوقت. بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدق بالامر لا يدرى ما هم فبيصلي ركعتين من دون الفريضة وليدعو فيهن بهذا الدعاء وذكر ترى الدعاء البطول إذا هذا ممكن. تمام كده؟ إذا تحصل عندنا أن أهل العلم في مسألة الصلاة اللي في أوقات النهي على ثلاثة أنحاء من يوافقها؟ متفقون على إيه؟ متفق على ترى متفق على جوائز قضائها به ها مختلف ايه المتفق على ترى الناس النفل المطلق يعني هيصلي ركعتين لله كده مش من بتوع حاجه هصلي ركعتين كده وبلاس اتطوع اقرب الى ربي بالصلاة ما النوع في هذه الاوقات المذكوره الان بالكفا ها متفق على ايه على جوائز فيها وهي الجناز نعم وقضاء الضوائد على الصين طبعا لأنك ينزع في بمثال في قضاء الضوائد في وقت الإحمرار أو الصرار الشمس أو عند يعني قضاء الوقت جدا حتى إذا لم يبقى إيه إلا يعني ما لا يسيم به صلاتها وقبل صرار الشمس يعني فيه إيه لكن الجنائز إيه زي ما ذكر يعني الجائزة جائزوا عندهها بالتفاق وهو أنك صلات فيه وهي رواتف روات الأثبات أو المسماه على قول بعضها لا لا إثم في الشرق بتحيث المنجد صلات التوبة صلات الاستخارة صلات الطواف في الحديث المذكور ثم ننتقل بعد ذلك في إيه في باب الكلام على على إمامه قبل أن نخلص المسألة أو دي اليوم لما ندلك إلى باب الإمامة بنقول أن خضاع الثوائب إنما يكون على الفور لا على تراخي. دي مسألة مهمة. يعني الثلاثة في أهل العلم واحد نام عن صلاة أو نسيها كيف تفضيها على الفور مع على تراخي ظهر جمهور أهل العلم إلى أن الخضاع على الفور إلى أن الخضاع على الفور عملا بأن الأمر المجرد يقتضي الفوريا. الامر المجرد من غير محتفل القرائم يبطضي الفورية ولقول سبحانه تعالى وسارعوا الى مصورة من ربكم وسارعوا الى جنة عرضها السهرة فقوله السارع سابق فيه ان الاصراء في الامر الفورية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حد من اراد الحج فليتعجل فانه تعرض هذا وقد تمرد الدافع وذهب الشتائية رحمهم الله إلى قضاء التوائك على التراخي استفدوا منين؟ قالوا عن الحديث الده إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرة فقال لبلاد أرقب لنا الفجر قد مرض هنا هذا الحديث منذ أيام أرقب لنا الفجر ونام الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونام رسول الله وبقى بلال الفترة ثم ملت أن نام نعم هو كمان فما أيقظهم في اليوم التالي إلا حر الشمس ما أيقظهم إلا حر الشمس يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي وجد على بلال أنكر عليك قال يا رسول الله أخذ بنفسÉ الذي أخذ بنفسك أخذ بنفسي الذي بنفسك. قال النبي تحول عن هذا الوادي فإنه حضرنا بهذا الوادي الشيطان ثم أمر بلالا فأذن ثم قام فصل الأمركع ثم ضجع بشقه الأيمن صلى الله عليه وسلم ثم أقام الصلاة يعني بلال ثم أماهم النبي صلى الله عليه وسلم وجهره بالصلاة على احتداة الروايس هذا الوادي فالجمهور بيقولوا إنما الذي أخر النبي صلى الله عليه وسلم ليس أن قضاء على التراحي وإنما علله بقوله قد حضركم بهذا الوادي شيطان إذا هو أضع عليكم الصلاة في فلا يبعد أن يشوش عليكم الصلاة عند القضاء فانتقلوا من هذا الوادي الذي حضركم فيه الشيطان فهذا يعني إيه مبين للعلل التي من أجلها أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بضع دقائق أو بضع خدوات حتى انتقل إلى ودينا وبذلك يترجح مده الجمهور في أن القضاء على الصغر وليس على الصغر التقسيم اللي كراها التحريم يعني بيقول أن النهي فيها معلل بعيدة شديدة ظاهرة فين؟ إذا بدأ حاجر الشمس إذا غرب حاجر الشمس ثلاث أوقات النهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأنقر فيهن موتنا فهذا تطريح من نهي ولكن الذي عليه الدمور أنهي ثلاثة أوقات والأمر الذي تلاه يعني من بعد صلاة العصر نفسه لابن العصر نفسه لأنه يجوز لمن لم يصلي العصر في أول وقته أن يتنفس مشاء النفل ما لم يصلي فرضا نفسه بقول النبي صلى الله لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تخرج لا صلاة بعد صلاة العصر لا صلاة بعد وقت العصر لا صلاة بعد وق بعد صلاة العصر وكذا في الفجر أيضا أن من صلى فجر نفسه لا يتنفس بعده حتى تطلع الشمس وفي بعض اللوايات أنه يجود التنفل بعد العصر بركعتين ما دامت الشمس بيضاء نقية كما في الحديث للصحاء العباني وانتصر له في حجم في المحلعين انتصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر إلا ركعتين وفي حديث لا صلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية إلا والشمس قبل الصراء يعني فيرخف في مثل ركعتين وقال هو من المرخص به مطلقا عم أنها من قصائص النبي في خلاف الراجح أنها ليست من خفائصه صلى الله عليه وسلم في المثالة في نزام المشروح بابه في الإمامه نقل المجتمع باب الإمامه رواب مسعود المتبليل رضي الله وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم القوم أفره مجتغي الله إن كانوا في قراءة سواء فأحلمهم في صنة إن كانوا في صنة سواء فأقدمهم جدرق إن كان في صنة سواء, سواء, سواء فلي أمهم أكبرهم في ولا يؤمن الرجل الرجل ولا يؤمن الرجل الرجل في البيت, في البيت ولا يؤمن ولا يؤمن, ولا يؤمن نه. نعم للتاكيد <تصفيق> <تصفيق> ولا في الطوال ولا يدس على ثوبته الى حضرة أحدكم نعم قال الملك ابن حواريه والصاحب الى اضر الفرات فيبذ احدهما ولي امكما اكبركما وكانت رواتهما متقاربه <تصفيق> ولا تصح الصلاة قلب من صلاته فتذا <تصفيق> إلا لمن لم يعلم بحال نفسه ولم يعلم المأمور حتى سلم بإنه والعيد وحده. <تصفيق> ولا تصح خلف ذلك أكن إلا إمام الحج إلى صلاة ليس النور الذي يوجبه، إنهم صلوا وراءه جوسة. <تصفيق> إلا أن يكذب وإذا ثم يحسن فيجلس بإنه يحسن وراءه نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولا بصح إمامة المرأة للنجال ونمضيه ثلاث الزوج ونمضيه ثلاث الزوج ونمضيه ثلاث الزوج ونمضيه ذادي لا يرسل الفاتحة أو يصيره بالحرق منها إلا بمثلين نعم ونزده إمامة المتوضي المؤمن ونسترده المتأكد وإذا كانت أموم واحدة وقف عن المين الإمام الوقف على ساله أو تجدامه أو وحده ولم تصح إلا أن تكون وقت فتقف وحدها غرفة وإن كانوا جناعة مرأة هو فإن وقفه عن يمينه أو عن جان صح. طح فإن وقفه قدامه أو عن يساره لا تقح وإن صدت الغابة من النساء فقامت مع وجه في الصف واسفه وكذلك إمام, الر... أم... إمام, إمام الرجال الأراضي يقوم وطقه وكذلك إمام الرجال الأراضي يقوم وطقه وإن تمع رجال وطليان وخناتا ونساء فجل رجال ثم وطليان ثم نساء قد بر قل السلام الإمام فقلت بناء وقلت ربوعة فقل أدرت رفع أو إلى ثلاث نعم أحسن بارك الله باب الإمامة وهي منفلة عظيمة خولها الله عز وجل لهذه الأمة رفعها على بعض وفي الحديث أنه في نزول الم فيها بن ماديم عليه السلام بعد أن يفتح المسلمون القصيم صنية فبينما هم كذلك يعلقوا غصونهم أو علقوا شيوهم بأصل الزيتون وقد صفوا لصلاة البدر إصراح صائح إن المسيح قد نزل فيغرعون إليه ويقدمونه للإمامة فيقول لا إمامكم منكم ذكرمت الله لهذه الأمة فيصلي خلف المهدي كما ورد في حديث المهدي وهي حديث متوترة يعني لا ينكرها إلا من جاهل معنى الحديث المتوتر فمن فضل الله عز وجل لهذه الأمة أن جعل بعضهم على بعض الأمراء وبعضهم على بعض الأئمة والإمام مديرة شريفة، يعني اختاره الله صلى الله اختار الله سبحانه تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولبرفائه من بعد. وقد تكلم أهل العلم في أي العمليات أفضل: الإشتغال بالإمامة أم الأذان؟ فلا مضافة من أهل العلم غير خليلينا أن الإشتغال بالأذان أولا، لأن جملة أحاديث الواردة في الفضائل إنما ورد في الأذان ونفترض في الإمامة، إلا أن التحقيق أن الإمامة أولا، لأن اختيار الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولكلفائه من بعد ولأنهم لم يشتغلوا بغيرها لأنها أولى ولأنها إمامة في الدين أشبهت الإمامة الكبرى باب الإمامة روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة تفق العلماء على أنه لا أولى في الإمامة من الأفقر الأقرأ لكن اختلفوا فيما تودان إن كان أقرأ فقط أو أفقه فقط يعني عجمي لا يحسن طراءة وهو ثقيل أو قارئ ولا يحسن من فقه الصلاة شيئا في هذا هو موجه الثلاث العلماء أما الذي كان عليه السلف الأوائل من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان لا يورف هذا الانتصال كما قال عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود قال كنا لا نتجاوز العشر آيات من القرآن حتى نتعلم ما فيهن ونعمل بهن قالوا فتعلمنا القرآن العلم والعمل جميعا تمام وفي حديث لعله جليل عبد الله قال تعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في هذا وراء فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن وإنه سيأتي بعد ذلك أناس يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان يشربونه شرب الماء يقصد القرآن وسهولة تلاوته وسهولة الإجازات والقراءات إلى آخر هذا والنسبة قرون من ثقه الشريعة شيئا فهذا ليس مما يحمد رقبان فالشاهد إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسنة الأول لن يكون يورثين هذا الانفصال بين الثقه وبين القراء فكان أقراؤهم أعلمهم وكان العلماء في زمن رسول الله والفقهاء يسمون بالقراء يسمون بالقراء لذلك اتفق العلماء على أنه لا أول بامامة من الأفق الأول الأقرأ مع بعض أما إذا كان أفق فقط وأقرأ فقط فتلبى بذلك والعلم الأشرف الصواب أنه يقدم الأفق لأن الحاجة إليه أول هو الذي يقدمه في الصلاة محتاجينه إليه معناه ولا محتاجين الصلاة صلاة حية محتاجين الصلاة صلاة حية فإنما له في الصلاة شيء لم يستحق إلى مثالة الناس يكونوا كالموت لم يبت إلىهم فالأعلم قول الأشرف الصواب إن كانت لم تأتي محترف فبعضهم تمسك لظاهر الحديث قالوا الأقرأ هو أولى على كل حال وإلا لم يكن فقيا وقال بعضهم والأبقى وإن كان أميا أعلم أنت أميا يعني لا يحشي القراءة الفتاة ولكن الحمد لله رب العالمين الذي زعل في الأمر التعام فلا نستجد هذه الصورة إلا في الفرض الزكي فقط ولله الحمد لله يقول يا القوم أقرأهم من قتال الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم في السنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهزرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سلما أقدمهم سلما يعني اسلام البني عبد الله هزرتنا ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجد على تكرمته تكرومه الذي هذا من أدب الضيافة نتكلم طبعا عندنا الضيف ما دامت تروح تشيخ الاتلام وأنت مو في الزيارة وأنت إذا تقدم بين أيدي الناس لا في أدب إمام المسجد أولى بالإيمان وإن كنت أصح منه أسرى تمام وصاحب البيت أولى بالإيمان وإن كنت الشيخ الإسلامي في زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في يوم عرص لبعض إيه؟ الموالي من السابعين الذين صربوا على أيديهم يعني. فلما دخلوا إلى بيته حكيمة الصلاة فتقدم لي أمهم ها؟ فقال خاصة نيته النبي صلى الله عليه وسلم على أقل سنة فلانا يقول أن النبي لا يؤمن رجل البجلة في سلطانه الذي يبني فأمهم ولم يكن أبقى لهم فأقروه جميعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وهذا فيه مرصوف من تحديده في ايه في اداب الاسفاء في, في الشيخ الألباني رحمه الله طيب قرى رواه مسلم وقال النبي لمالك في الحويل والصاحب اذا حضرت الصلاة فليؤزن احدوكما ولي اموكم اكبرهما وكانت سراعتهما متقاربة لانهم اسلموا مع بعض شباب متقاربين في الظل مكتوا عن نبينا في المدة تلقوا لنبينا في الظلق والاحلي اذا هم ايه الفرق من حتا الاكبر سنة ولو ديوم وره فهنا الحديث مش مختصر دا الحديث هنا مراعب لحال المخاطبين بهذا الكلام إن هم الاثنين شكل بعض كل حال ولا يستدخل منه إلا في السن وكانت طباعتهما متقاربة حبيب صحيح قال ولا تصح الصلاة خلت من صلاته فاسدة كالمحبث الذي يعلم حدث نفسه لفواد الشرط يعني واحد يصلي محبثا متعمدا طبعا هذه الجريمة كبيرة تفك العلماء لأن هذه من الكبائر واختلف هل يكفر به؟ فدعب الحنفية إلى أنه بذلك لأنه تلاعب واستخفاف بالدين على فكرة مذهب الحنفية في باب الردة مذهب الحنفية من أفعب الأبواب يعني يقولون إن من قال على المسجد مسيحي أو على المصحف مسيحي يكفر وإن لم يقصد به الاتهزاء على بعض الوقتين لما التوقيت لحرمات الله سبحانه وتعالى فبيقول هنا دلوقتي إنهم إن طلق مع الحدث عالما فإن كان الحدث حدث أكبر أو أصهر فعند الحنفية كانت إلا أن الجمهور يقولون ليس بكافر بل هو آثم ومتكب كبيرًا من الكذب. بيقول لي صوات الشغل يعني صلى صلاة لغير شرط، فإن جاء له والمأموم حتى صلا الصلات صح الصلات المأمومي وحده لما روي أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى للناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهرق الماء يعني تبول، فوجد فيه توضيئ فلاما أتمني فأعاد الصلاة ولم يعد الناس رضي الله قال بالتعليل للمغني رواه في قاد تعليق المغني على ثمن الضاركوسني قال لزاده في خبره وروى الأسرم نحو هذا عن عثمان ابن عبثان وهذا قال للضاركوسني أيضا وعن علي واجه الضاركوسني عن علي أنه صلى للناس وجنب فعالوا أمرهم أن يريده قال الضاركوسني في عمر بن خالد وهو أبو خالد الوسطي ومطروف الحديث رماه أحمد بن محمد الكلم تمام؟ يعني خلص لنا أنه لا مخالف لعمر ولعلي في قضاء الصلاة لنفسه وعدم قضاء المعممين الصلاة حيث لا نعلم. يقول ولن نعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا ولأن هذا مما يخفى فكان المعمم معذورا في الاقتداء به ولا يسلف الله نفسا إلا وحده وإذا ضاق الأمر تتع كان هو مفضل مسألة ولا تصح الصلاة خلفتاري كروكني الله طبعا هو بين قيد خلفتاري كروكني متفق عليه قال فتارك ركن متخف عليها لأن هناك أركان مختلف فيها هناك أركان مختلف فيها فمن ترك ركن من المختلف فيه ثلاثا سائغا فلا تقصوا الصلاة الثلاثين من اتم خلصهم على الصحيح يعني ولا تصح قال فتارك ركن إلا إمام الحج إذا صلى جالسا لمرض يرجى برقه رجعنا المسألة اللي احنا عرضنا لها في إيه تجلسة قواعد معرفة بالبداء وقلنا إن علماء الحنبيل رحمه الله تعالى قالوا وكان ربنات هذا القول ويسنة النبي أن من أدب الاهتمام أن الناس إذا صلوا خلف إيمامهم وصلى الإمام قاعدا أن يصلوا فعودا أجمع هذا أدب من أدب النبول يؤدّم النبي صلى الله عليه وسلم به أمته في باب الاهتمام بالإمام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فاركعوا وإذا صلى قاعدا فصلوا فعودا أجمعا طبعا الجمهور يقولون ان هذا حديث منسوخ او انه كذا او انه كذا ولكن يسلم ذهب الحنابلة والمسألة فيها بط طويل من شاء رجعت المغني تحت عنوان المسألة صلاة الايه المأموين خلف الامام وصلاة القاعد عدري طارق بيذكر هنا شروط الحنابلة وهي مستقاء من ادلة الشرع ومن قواعده انه لا يؤثم خلف الامام القاعد دي الخروج الا في حالتين حالة الاولى ان يكون الامام راتبا بقوله امام الحي. فإن كان الإمام عارضا يعني واحد كده يصلي خلاص وصلى جالسا لعلة لا يقتضر لي ولا يبلس خلفه الثانية أن تكون العلة عارضة بأن لا يكون زمنا أو قعيدا وإلا لو كان كذلك ها وزالت الناس خلفه فهذه الرخصة تخرج أو هذه الصورة تخرج الرخصة عن ضوابطها الشرعية وضابط الرخصة الشرعية والشرقها ألا تعود على الأقص بالبطار قاعدا الرخصة تقدر بقنا الرخصة مكان على خلاف الأصل شرط الرخصة مليسائلة مهمة جدا ألا تعود على الأصل بالبطلان شرط الرخصة ألا تعود على الأصل بالبطلان معنى الكلام أن الله سبحانه وتعالى شرع شرائع على الأصل وعلى التعيد وهذه الشرائع قد يضيق بها المكلف في بعض الأحيان كان صومي السفر وكان صلاحي طائمة للمريض وكان فطر في رمضان وكان, وكان, وكان, وكان إثناني في السفر ونحو هذه الأشياء وحرمة أثب الميت في معذرة والحاجة إليه قد يتضيع يعني يضيق الأمر على المكلفين بهذا فنتركه في التوتية والتخفيض والنفط على الركعات عصنا واجل الأمر فلقول إن رخص ما كان على خلاف الأرض وأجد كذا يعني أقول الأرض في رمضان في حد المكلف الذي يستوي شروط العيب أضياء النصائم ولا مختلف النصائح رجلا كان عمره فإن كان ثمة فرق أو مرض عال يا يعني يتعذر به الطاوم أو يشق على المكلف أداء العبادة على صفتها ينتقل من العديد إلى الروس يفتر المتازف إن وجد مشقة ويفتر المريض إن وجده مشقة بالفصر ويفتر المتازف فيصلي الربعية ركعتين فبنقول هنا شرط الرصة ألا يعود على الأصل بالبطلة سمعنا كثير فتاة ما شايفنا حفظه الله تعالى نفع الله دونه في رجل يعمل فائقا على خطر على قليل سوبرجل طيار طول عمره مسافر لا جاي لا جاي في الصف الشتاء السافر لا يكف عن السفر طيلة العام ماذا يقف في رمضان أه. هل نلزمه بالصف صيفا وشتاء ونضيجه من حد النقصة هل انترقب الله عز وجل هل نأمره بالفطر طيلة العام ونضيجه من التكييف الذي كلفه الله به لا لها لو لها تسمع لجابل تكون ايه يقولون يغفر في الصيف ويغفر في الشتاء يبصل في الصيف اتفادة من رخصة من عضيق السبيل او من اقرب الصيف الان في نوع اتفاد ايه طبعا نستور في الشفاء ليس كنستور في الايه في الصيف صاموا بالصيف عشد فلكي التفيل فان جاءه رمضان في تفليل الصيف ابتر وخد في ايام الشفاء وان كان مكثرا وان جاءه رمضان في الشفاء لا يبصل لانه لو افضل في, في الشفاء حسوش في الصيف نعطف عليه لا إحنا عايزين رخصة الله إذا هنا ربنا رخصة للمتسائل الرؤسات فلا نلغيها ولا نعتمدها للصلاة تأتي على الأصل البرقان لأننا لو رخصنا له بالفترة طيلة العام أن عطش صير وهو من المكلفين به هذا فقولوا لنا ما هنا نشوفنا حضور الله يفسر الشتاء ويقضي أيام الش يفسر الصيف ويقضي أيام الصيف في أيام الشتاء واضح المثال ثورة ثانية واحد الوادي بيقولوا لما يضطر الاكل الميت يأكل بقدر ما يكيمه رمطه ويستر جوعه وانسبه من الهلك ليه لأن ان الرمطه تقدر بقدرها والضروره تقدر بقدرها وشرط الرمطه ألا تعود على الاكل الميت لأننا لو قلنا له كل اكتر من اللي انت عايزه الاكل عندها تحريم وإنما ابيح اكل الميت للحاجة الطارئه خلافا للاكل فيستر بها رمطه خلاص كده عدت المساله لو قلنا له كل بعد كده يبقى اين هل انت التحريم اين هذا الاكل لو رخصناه في الأكل أكثر مما يحتاج، فقد وُسِّت على الأرض الإيه بالبطل. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما زُوِّل الإيمان يوم التملى، وقال صلى الله عليه وسلم لا تختلف على إيمانكم. ببشّم ما أنت أحد، ببشّم بيقرأ تفادي. لا، يبقى ببشّم تتشتت بعض. في الهيئات الظاهرة باتفاق العلماء لا يجوز خلاف الإيمان في الهيئات الظاهرة والجمهور على جواز الخلاف في معنى الضل في النيات وعدم الركعات وقضاء الصلاة في الأذان. فلنقول هنا. اخر الشرع للمأمومين تأدبا بأدب الإمامة أن يصلي خلف إمام حي راغب لعذر عارض وهذا شرط أن يصلي خلفه قرودا فإن كان العذر دائم كأن يقول الإمام أشد مثلا قطيع فين أقف القيام أقف هنا ما بتبقاش رف فهذه لا تعد رف لأنها فقط أقفها تمام فهنا يرجع للأقف يصلي دائما ولا ولا في دماغه فإن كان الإمام ما مش منه ومش أولى منه هو الأشد اللي بيصلي آجة على دولتها هو حيصلي آجة ونحصله أكيدا أما إن كده المدألة عرضة سيدة إيه على الأفطار من أين أبد هذه الشروط؟ يعني هم اللي كون عندهم لا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جنش جنبهم بعد أن وقع عن فرفيه صلى الله عليه وسلم فصلى أياما قاعدا فقام الصحادة فأشار إليهم من يجريتوا وقال لا تفعلوا فعلتان تورهم بملوكهم وأمرئهم يقومون وهم يعني عزين. وده يوضح قول النبي صلى الله عليه وسلم من أن أحبه أن يتمثل الناس له جياما فليتبوغ إخاذها من النار فشعني أننا داخل وانت ده أفلي تستقريني لأمشابي وإلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لحديث سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم ها لما كان جرح وجاء يعني يركبه ده بسا فقال قوموا له أو قوموا إلى سيدكم للإستخباب وده من عنده بالسلف رضي الله تعالى عنهم أرضا انت عادت رجل صلى الله عليه وسلم دخل تقوم دخل وتقعدوا مكان ما تقولش لا احسن كده النبي يقول ما حد بقى يتمثل الناس ولا مش دي الصوره اللي النبي صلى الله عليه وقال لا تفعلوا في الافار تبروم ايه اللي بيعملوا في الافار تبروم بيقوموا يستغلوا بعض من الناس ما تعملش كده هو القاعي الامبراطور والملك والناس كلها واخده بالمواهب يعني الصوره الحرص اللي بيعملها بعض الناس برضو لك ايه تقدبا مع ابويا ما احضرش قدوبه وهو قال ثاني اني واقف كده جنبي لا ما هذا من فعل ذلك الروماد فمؤيد هل اللي جنبي ولا اللي قربت من شيء ما ينفعش ايه على سبيل الامر العارض يعني انه طويل ماهو احد انت واجس هذا ليه وهذا ليه تمام فهنا بيقول لنا ولا تصحق خلفتارك روح من الا امام الحلي اذا صلى جالسا بمرض يرجى برؤه طبعا النبي جحش جنبه دي حاجة عارضة سلخة كده ولا خطر جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم وقال افتروح لحالها بعمل فانهم يصدون وراءه جلوسا لان النبي صلى بهم جالسا فصلى قوم وراءه في آمن فأشار إليهن أنجلتو وقال إنما جُعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون مثلا فإن ابتدى بهم الصلاة قائما ثم اعتلى وجلس أتموا خلفه قياما لأن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مو أبا بكر فليصلي بالناس فلما دخل أبو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلف عن يسار أبي بكر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائم يقتدي بصلاة رسول الله ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه فأتموا قياما لابتدائهم الصلاة قياما تمام طب هو قال الحسدين مين بول فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل ما كان وراءنا ثانياً، فكانت الإمامة حولاً من أبي بكر إلى النبي صلى الله، وكأن الأمر كان لابي بكر ثم حول بحق أبي بكر، وكأنه كان سليماً فعتل، لأن الإمامة حولاً أو بكر والامامة رئيسي دخل النبي صلى الله مكانه، بدأ أبو بكر أتم بالنبي والنبي أتموناً بأبي بكر، واضهلاً. يقول فأتموا قياماً لابتداء مصطلحاتي. مسألة ولا تصح إمامت المرأة بالرجال هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى على سبيل الإطلاع إلا في مسألة ذكرها شيخ الإسلام نسأله أنه إذا إن كانت المرأة في أناس الخلفاء واحدا من إسلام لا يفقه أحكام الصلاة وليس هناك من يعلمهم أمر الصلاة لهذه المرأة صلوا ودعواها خلفهم وهذه مسألة نرجع فيها رحمهم الله تعالى ولا تصح إمامت المرأة بالرجال أما في الجمعة باتفاق لا خلاف فيه بين أهل العلم وأما في صلاة الجماعة فعلى المنزع الذي نازع به الشيخ كان رحمه الله تعالى وأكثر أهل العيم على خلافه لحديث أم ورقة كان ابن نوفد أنها يعني جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا من أهلها فكانت تأمهن وتطفوا خلفهن فكانت تأمهن أهل بيتها وكانت فيهم طبعا خدم وعبيد ورجال وصديان وكذا فكانت تأمهن وتطفوا خلفهم يعني صلاة الجماعة والصورة تجبها جدا إنها تبقى في أجر الصحوف وهو ما تمام. وهي يعني تكبر وهم يعني ايه يأتون بالصلاة. كأن شرح هذا النظرة أتوم يعني إيه إمشوا بالتدين. أول من الله أسباب تبكى وانسان الله سبحانه وتعالى ونحوها. ولكن هذا الاستدلال يعني نوز يعطيه شيخ للإنسان. رحم الله تعالى والسلام لا يعطيه شيء في مثل هذا. لا يخاف الإنسان بالصلاة في مثل هذا. وتعليم السلام شهادة الله. لا تصح إيمانات المرأة للذدان. بقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤمنن امرأة رجلا إلا أنها لحبيب بعيد في ناري عريب زيد من جدعان. وعبد الله بن محمد العدوي وكلاهما ضعي ولأنها ليست من أهل الكمال أشبهة الصبي قياس مع الفارق بل قياس على خلاف الأرض لأن الصبية الصحيح فيها أنه تصرح إمامته وتائف الكمال يقول ولا تصرح إمامة من به ثلاث البول والمستحاضة لأنه أقل بشرط وهو الصهادة التي نظر لأن من أتى بما عليه فقد أحسن ومن أحسن فقد إيه ومن أحسن قال الله عز وجل ما أصلى الله عزوجل ما على المؤمنين من سلوك هل صاحب الأعراض كمن فيه سلب أو فيه فلا تريح أو في النساء هل هذا غضب بيدها لا يسلي إياها هل استقر ربها أو استقر ربها سبحانه وتعالى في الابتداء بمنصتة من حارثة أي خصائص خاص بحارثة ذلك إن كان إماما به سلَتُبَو وهو أقرأ الناس أو أقرأ الناس قدم ولا حارثة لذلك ومن قال بالمنع فليس معه دليل يقوم على يعني سلط. يقولوا لا تضحه امانه الامي الذي لا يحرف الفاتحه والامي في اهل البقاع ما يعرفش يقرا ولا يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كان اميا لا يقرا ولا وكان هو سيد الائمه صلى الله عليه وسلم فالمقصود بالامي في اهل البقاع من لا يحسن قراءه الفاتحه كالعجمي ولا نحوها او يقل بحروف منها ها كالالف مش كده والالدف والتاء تاء يعني بيخرب التاء يكرر الفاء ها يعني ااا صلاة عن ت تتأكدهم تكرر التأكث من مرة أو تكرر ف ف أ أ كمأة بعض الناس قال هذا لا تفتح إمامته إلا بأن وكذلك الألفة الذي يحول الراء إلى ياء أو إلى غين تمام ما لم تفهم إذا إذا فهمت خلاص أن تكون وبعض الناس يكون ألفة في الكلام وفي الإمام بيقدر يجي على نفسه شوي وبيصير القرآن صح فلا لا تبيه وغايته هذا أنه يعني لو صلى بالناس صلاة صحيحة طالما كانت في القراءة واضح والطعن حتى بما عليه ولا يكفيك الله نفسنا إلا وساعه نعم هذا ليس هذا ليس هذه ليست عجزنا هذا خطأ ولكن كل الناس تستطيع أن تنطق المدينة المدينة صحيحة بالعكس ده ممكن يقول إزاي زاين إنما زا زاين هذه ليست ليست عيب النطق النطق يعني بخطأ ولكن ينبه ينبه إن وجدت الإمام ما الصلاة الذين أنعمت عليهم هتنبهه لأنه الذين لأنه تمين في الإزائق وبين الليين ولا تصح إمامات الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل به حرف منها إلا بمثل لأنه عجل عن ركن الصلاة أشبه من عجز عن السبود مثلا ويدود إمام المتوضف إبي المتينمن في قول جمهور أهل الأولى لأن المتيمم العادم للماء كان متوضئا قادرا على الماء ولأن عمرو بن عاص صلى باصحابه في غدوه ذات الثلاث بالتيمم واخبر النبي بذلك فلا ينكر عليه مساله وهل يصح اتمام المفترد بالمتيمم اتمام المفترد المتنفل من يصلي الفريضة المأموم ومن الايمان المتنفل هذا على قول الجمهور والعكس مجمع عليه إمام المتنفس بالمضطرد يعني الإمام هو اللي بيصلي الضرد والناهم بيصلي النافلة هذا مجموعة عليه أما الخلاف بين في سنة العكس نكون الإمام هو المتنفس وقد جاءت الأدلة بئن لذلك لما روا جابر أن معاذًا مع النبي كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني منعشا الأشره ثم يرجع فبيصلي بقومه بيكث فلا يعني تقول له نافلة وإلا فنرينه أن تصل في القيامة مره ثانية وشان ذلك نأخذ يطول الصلاة جدًا مضطر نهار ثلاث واتنين وروى الأكرم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى أيضاً ركعتين ثم سلم هذا في مسلم فده العلوح الثانيين دول في حق الإمام التنسل والثانية من هما تقع نافلة وقد أم بها مفترضين ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأبعاد فجاز اهتمام المصلي في أحدهما بالمصلي في الأخرى كالمتنفل خلف المتقرب وهذا مجمعا؟ وعاله لا يجود رواية بناء على رواية الجولة وهي الراجعة جليلا اللي هو صحي إمام المتنفل بالمتقرب فيصح الإمام من صلي العقل خ PHYMISOR الظهر ومن صلي العصر خلف من صلي المغرب ومن صلي المغرب خلف من صلي الإنشاء ومن صلي الصبح خلف من صلي الظهر ومن صل الحضورة خلف الفائدة والمزموعة خلف المضربة والمصولة خلف التام لأن هذا من ذلك الخلاف الضاطم أما من استدلى بلم فليس عندها حج أكثر من حديث النبي لا تختلفوا على إمامكم لكن نقرأ الحديث لا تختلفوا على إمامكم إذا كبر الإمام فكبره وإذا رتع فركعه وإذا سجد فالجده وإذا صلق عيدا فصلوا قرودا إذن المصروف الوفقة بالهيئة الظاهرة أما في الباطن فقد جاء تدلة الشرع بإيه بجواز المخالفة البار لأنهم بصلنا فيها في صلاة الكوق وهم بصلوا فريقا معد صلنا فيها والناس بصلي فريقا النبي كان بيصلي جامعا وتقديما والناس اللي يمت بيصلي وقال إنه ليه كان بيغطر الصلاة ومن خلفه العزي هل يتم ولا يغطر تمام فمع اختلاف النوايا لا يزل ولذلك مذهب الشافيئ رحمه الله تعالى ولذية مذهب يعمل واختيار الشوكان الشيء المعتنيين من المحصرين والألباء العزيز رحمه, رحمه, رحمه, رحمه الله جميعا أنه بيصلي كل صلاة خلف صلاة أخرى اتفق في الهيط والذكور والسجود وإن اختلفت في عدد, عدد الرحاعة طيب اذا اختلف عدد ركعات الزياده الأمر هي المهموم ركعاته اقل يعني ما صلى العصر وان عنها فدخل ماجد وان تصلون الايه المغرب لا في ذلك كل ثلاث ركعات صلى لازم معاهم ولن يثني تمام هيجي الرابع إنما لو بالعكس هو لو صلي المغرب ولاد يصلون العشاء هنا ما كان فيها منفعه فبعضهم قال لا في الصوره دي اذا اختلف عدد الركعات بلاش ولكن الصحيح ورد عليه وده نفس الكلام صلات صلات في شروط المتنين اذا تم ثلاثه وثلاث ركعات تشهدوا الصلاه ثم يؤدي الامام في الرابعه تكون الاولى له في التشهد اصلا الركعه الجامعه اللي فيها التشهد الجامع هذا مدرس التاريخ عليه ورواد مدرسه في احمد سير شوكاني 25 متنين فضل الالباني رحمه الله جميعا واضح الامر طيب ولكن المساله لو انت عملتها في غير منزله ممكن تحصل مشاكل لحد له ولا ايه ولا طب فمن الفقه في نهايه المسبوغه وثبت علامتك ايه ركعه أو ركع فتدخل فيها المدروسة إذا سلم الإنسان كم تلتقى وحشعودي أدي لك فارق التحصيلات تمام ويلي أنت كده صليت في الصلاة في وقتها ده بناء على إيه على أن ترتيب الصلاوات فيها أو ترتيب الصلاة يعني ما بعد النهضور بعد النعاس بعد ما يمر بشيء أن هذا الترتيب واجب ولا يسقط إلا بالعذر ولا عوض لا يسقط إلا بالعذر ولا يسقط إلا فينام يسقط بالضياب وقت المدوبة على قول الحنبلا ونفقة فالمختار في المسألة أنه تصح إتمام كل إمام بيه بصلتين ولأنهما صلتين اتفقتا في الأبعد فزاد إتمام المصلّي في أحدهما بالمصلّي في الأخر. آه، أنت شفت على المسألة ما توضحها قلب. إلا بالصلاة واحد على صلاة دعوة ثبوت ولا واحد بالصلاة بنات أو العكس. دعْش لأن سبب الصلاة مثلي. وعنه لا يجوز بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام لأتم به، فلا تختلفوا عليه. قال ولأن صلاة المأموم لا تتأذى بنيات الإيمان، فأشبه بالجمعة خلف من يصلي الظهر والأولى أولى الزوايا الأولى أولى، ويكبّد. فالمراضي القول هي لا تختلفوا على إيمانكم يعني في الأفعال، ولهذا قال وإذا ركع فركع وإذا سجد فسجد، ولهذا صح إتمام المتنصر بمفترض. مع الثلاث مية منها والقيام ينتقل بالمسبوقي في الجمعة يدرك أقل من ركعة ينوي الظهر خلف رجس الجمعة والمثال الذي يلغض بها يلغض بها إنما تفضل ذورة صلى ولم ينوي ونوى ولم يصلي سلام شرحب جدا يلفذ ذورة صلى ولم ينوي ونوى ولم يصلي الجواب من أضرك أقل من ركعتي من صلاة الجمعة خلف الإمام هو نواها إيه جمعة ولكن اكتلفاً لكلام خلاص حيث اتشاهد ويسلم كده يبقى حكم حكم المنفرج وصلت الجمعة الجماعة يبقى حيث يتم أربعة ظهرا هذه نواها جمعة ولم يصليها جمعة وصلها ظهرا ولم ينويها ظهراً تمام؟ يبقى صلى ولم ينوي ونوى ولم يصلي على سبيل الألغذ يعني الألغذ نحياً يقول ولهذا يصح ائتمام المتنفذ بالمفتدر مع ثلاث نيتهما والقياج اللي هم عرودة ينتقذ بالمثبوك مش مثبوك ينتقذ بالمثبوك في الجمعة يدرك أقل من ركعتهم ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة أو ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة وإحنا قلنا أن المشهور من, من مذهب إمام أحمد واختيار الشيخ السامن التامية والشيخ السادي من المعاصرين رحمه الله تعالى أن الإدراكات جميعها تحصل بإيه بركعة كاملة الإدراكات كلها تحصل بركعة كاملة فلا يدرك الوقت إلا برقعة ذات سجدتين ولا يدرك الجمعة إلا برقعة ذات سجدتين ولا يدرك الزماعة فيكون حكم حكم المؤتد فيلزمه إتمام الصلاة رباعية إذا كان مشافرا يصدخ خلف مقيم لا يلزمه ذلك إلا بإدراك رقعة كاملة على مذهب الإمام مالي رحمه الله تعالى ولواف مذهب أحمد نطرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أو وجه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تبه هذا القدر وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آقائه وصحبه لكن اللي بيبلدوا حما ولا دكتور